بيضا الحلوية كان يا مكان كان في زمان ملك سلطان لكن غريبة كان الملك السلطان يقوم عيان ينام عيان ولا نافع معاه طب ولا دواء ولا عارف يكلمه انسان وفي يوم من الايام طلع المنادي من اسر ملك المدينة مش المنادي ينادي في شوارع المدينة على اي انسان مهما كان يعرف يشفيه الملك السلطان له اهل المدينة اهل المدينة قالوا اللي الطب ما يعرفش يشفيه هنعرف احنا ايه الملك اللي فيه واللي مقدرش عليه الدواء مين هيقدر عليه اللي عجوز في المدينه سمع عن الملك وحكايته مسك العجوز عصايته وراح قصر الملك وقال من قبل ما اقول اي كلام خلوني أعيش مع الملك ثلاث ايام أشوفه من وقت ما يصحى واسيبه لما ينام وهم خلوا عجوز المدينة يعيش مع ملك المدينة ثلاث ايام في يوم وقف الملك في شباكه شاف شيال المدينة شايل على كتفه ده وكتفه ده وشايل في إيده دي وإيده دي اتنهد ملك المدينة وقال كان يجرى ايه يعني لو عندي صحة الشيال ضحك عجوز المدينة وقال للملك قول زي ما تقول انما بص للطير اللي طاير في السماء بص الملك للطير اللي طاير في السماء واستغرب قال يعني ايه ايه اللي جاب طير السماء للراجل الشيال وفت اول الاياه وشيخ العجوز ساب الملك من وقت ما جه يناب. في تاني يوم وقف الملك في شباكه شاف خياط المدينه بيعلم ابنه ازاي يلف الخيط وهو رايح وازاي يلف الخيط وهو جاي اتنهد الملك وقال كان يجرأ ايه يعني لو عندي ابن الخياط كنت عيشته عيشه احسن انسان وكنت علمته يكون من بعدي ملك من ملوك الزمان ضحك عجوز المدينة وقال للملك قول زي ما تقول عليا يا مولاي اوصيك تبص شويه على سمكه الميه واستغرب الملك ايه جاب الخياط وابنه للسمكه والميه في تالت يوم وقف الملك في شباكه شاف صياد المدينة شايل شبكته وبيغني يرمي شبكته ومستني اتنهد ملك المدينة وقال كان يجرى ايه يعني وانا ملك البلاد ألاقي بالي مش مشغول ولقيني بضحك كده زي الصياد وبغني كان يجرى ايه ضحك عجوز المدينة وقال الملك قول زي ما تقول ولو فضلت تقول كده هتعيش عمرة عيان على طول يا مولاي فاتوا الثلاث ايام وجه وقت الكلام ملك المدينة قال لعجوز المدينة كلام ايه يا عمي وسلام ايه يا عمي جبتك تساعدني زودتلي همي بصتلي الشيال قلتلي بص لطير السما بصت للخياط قلتلي بص لسمكه الميه بصت للصياد قلتلي قول زي ما تقول هتفضل عيان على طول فاتوا 3 ايام انا وانت سوا لا شفت منك طب ولا خدت منك دوا ضحك عجوز المدينه وقال السلطان يا مولاي طير السما بيطير في السما ما يقدرش يعوم في الميه وسمكه الميه بتعوم في الميه ما تقدرش تطير في السماء لا الطير بص للسمكه ولا قال اشمعنى انا ولا السمكه بصت للطير ولا قالت اشمعنى انا يا مولاي الحكايه هنا سبحان الله ربنا لما بيدي ما بيديش كل شيء ادى الطير اللي يطير بيه في السماء وادى السمكه اللي تعيش بيه في الميه وادى الملك وسلطان، وادى الخياط الابن اللي يكلمه ويعلمه وادى الصياد الدحكة اللي تهون عليه وادى الشيال القوة اللي تساعده في شغلته وتجيب له لقبته نحمد الله على اللدهن ونطلب من الله يبارك في اللده لغيرنا ما نطمعش في خيرهم وما نستقلش خيرنا وإلا هنبقى طماعين. و يا مولاي هيعيش العمر كله حزين. وسكه الملك ولما تكلم قال الحمد لله الحمد لله والحمد لله الملك خلاص ما بقاش حزين الحمد لله الملك خلاص ما بقاش طماع. <تصفيق>